وَأَنَّ مَن نَّعْذِرُ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نَّعْذِرَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ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 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُعُوهُ كَذُو يَكُونُونَ عَلَيْنِ بَدَأْ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَّ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّ وَلَا رَشَدَ قُل انّي نَجيرُني مِنَ اللهِ أَحَدٌ ولن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلّا بَلَغًا مِن اللهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جهنم فَإِنَّ تِنَّ لَهُ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 إلا من ارتضى من رسول فإن يسلك من بين يديه، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم.